كلا لا وزر إ ل ى ربك يومئذ المستقر ي ن ب أ الانسان يومئذ بما قدم و أ خ ر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا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 تظن أ ن يفعل بها فاقره كلا إ ذ ا بلغت التراق ي وقيل مراق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتول ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمط أ و ل ى لك ف أ و ل ئ ثم أ و ل ى لك ف أ و ل ئ أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك س د ا أ ل م يكن طفه من من تمن ثم كان علقه فخلق فسوء فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أ ل ي س ذلك بقادر على يحيي الموت ى